وَبَدَّلَهُمْ شَيْءَاتٌ مَا كَشَفُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا كُشِفَ مَا أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ مَنَّ ثُمَّ إِذَا قَوْلْنَا هُنُعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قابِلِيهِم فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ فَصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ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 ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب فثم لا تفرون وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ عَذَابٌ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَمْ تَقُولُ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا أَمْ تَقُولُ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله داني لكنت من المتقين